الغربة والهم كل يومي اسطوار كبرنا وشبنا وحنا اسرار ما, ما قديت نحواش تعمر راسها بالبيرة فضر الدير بإيران ربي بيو واش الناس قدتهم راسها وانا يديت ما في البار نطلقها وندي غيرها بالكازا نجيبها الى طوال في العمار شنقول نقول لما شان لها بالتيم يقري ربي وكيلها صارلي في البار نطلقها وندي غيرها من بلادي نجيبها إلى طوال في العمار غربه و كل يومي صوار كبرنا شبنا وحنا اسهر ما درنا والو هاد هذا الميمون وهاد الزهر هجرني قطعني البحر راني في لدرار غربة والهم كل يوم يسوار درنا شبنا وحنا عصار ما درنا والو Waar luis je? Een neus zit het een mafia, luis je? Het لبليات ريح المرال نوم حرم ما جاني يرقاد حتى ولدي جوني بعاد بيني وبينهم جوال انت معاك نقالي يقعد نلفد روحي نهجر البلاد شبنا وحني عصق <تصفيق>